كتاب القضاء فصل القرائن الحديثة القرائن الحديثة أو المستجدة أو القرائن النازلة وهي لغة جمع قرينة من قرن الشيء بالشيء يعني إذا شده إليه وصاحبه كما في الحديث من قرم الشيء بالشيء إذا شده إليه وصاحبه كما في الحديث ما منكم من أحد إلا وكل به قرين والقرينة بمعنى العلامة والأمارة وهو أمر معلوم يدل على أمر مجهول أو قيل أمر يحتف بالحادثة أمر يحتف بالحادثة يستدل به على وجود شيء أو نفيه يبا هذا هو كل معنى القرينة اصطلاحا ولغة أمر معلوم يدل على أمر مجهول أو أمر يحتف بالحادثة يدل على وجود شيء أو, إيه؟ أو نفي صحيح والقرينة تتعدد فحينا تفيد العلم المقطوع به مثل لها تفوح من فمه رائحة ماذا؟ الخم هذه تعد قرينة على ماذا؟ على شربه هذه قرينة تمثل ماذا؟ علما مقطوعا به لكن أن يشهد شهود أنها خمر ليست رائحة أخرى تشبه اثنين أو تفيد الظن الذي يقرب من العلم وحيانا تفيد العلم وحياناً تفيد الظن الذي يقرب من العلم بحسب ظهورها وخفائها بحسب ظهورها وخفائها وقد قال بمشروعية العمل بالقرائن جماهير أهل العلم يعني كل أئمة المذاهب ورجحه ابن القيم شديدا واستدل على القرينة واستدلوا على مشروعية العمل بالقرينة بالأدلة الآتية قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب فكذبهم يعقوب بقرينة القميص ولم يعتبر بقولهم وان كانوا كثرة بما دل على ان القرينة محكمة بل وتقدم حينا على شهادة الشهود وتقدم حينا على شهادة الشهود كما فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام الدليل الثاني قول تعالى وشهد شاهد من أهلها إلى آخر الآيات فحكم العزيز او قضى العزيز ببراءة يوسف لقوله واستغفر لزنبك انك كنت من الخاطئين بل واتهم المرأة يعني هي تصلح في ماذا في نفي الشيء ووجوده لان هنا القرينة دي فيها نفي للشيء عن من وفيها اثبات للشيء لمن المرأة يبقى تصلح في اثبات الشيء ونفيه كما أثبت بها العزيز التهمة على امرأته من قوله واشتغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين ونفى بها التهمة عن يوسف عليه الصلاة والسلام من قوله يوسف أعرض عن هذا بل وكان في كلام الشاهد من الجزم ببراءة يوسف يعني شوف الشاهد نفسه جزم ببراءة من؟ من الجزم ببراءة يوسف ومن الجزم بماذا؟ باتهام المرء الشاهد هنا جزم ببراءة يوسف وجزم باتهام المرء بما دل على أن القرينة محكمة في نفي الشيء وايه؟ ووجوده وبما يدل أيضا على أن القرينة تفيد حين العلم المقطوع لأن الرجل ماذا قال لها أو ماذا قال ها؟ فكذبت وهو من الصادقين صحيح يبقى الرجل ماذا فعل فصدقت وهو من الكاذبين كلامه هذا فيه إيه؟ فيه جزء يبقى بما يدل على لأن القرينة تفيد العلم المقطوع به إيه؟ احيانا وهذا هو الثاني للوجه الثاني من الاستدلال من هذه الايات نعم هذا ايضا استدلال جيد جدا تسميتها شهادة ايضا ما اسمك رجل خالد حمزة قل وافادنا ابو حمزة بانه وأفادنا أبو حنبل بأن في تسميتها شهادة إفاد إلى أن القرينة يثبت بها حكم شرعي أو يجوز للقاضي القضاء بالقرينة كالقضاء بالشهادة وإلا فما معنى الاشتراك في الاسم؟ إذا لابد من وجود دلالة لفظية أن يقول هو شاهد إيه شاهد بفي لفظية لكلمة شاهد وهو أنه جعلها بمقامة بمقام ماذا شهادة الشهود بما دل على أن القرين لها ماذا لها وجه في الحكم كشهادة من الشهود ويجب العول عليها والاعتبار بها واضح طيب ثالثا نعم الدليل الثالث في قصة قتل ابي جهل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابني عفراء هل مسحتما هل مسحتما كما هل مسحتما سيفكما فقال لا هل مسحتما سيفكما فقال لا فلما نظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم او فيهما قال كلاكما قتل فحكم بقرينة ماذا وجود الدم على ماذا على السيف ونسب إليهما جميعا الفعل لوجود الدم على السيف الدليل الخامس الرابع للخامس في زواج البكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم استحلال فرضها مبنيا على قرينة وهو صماتها او سكوتها فلما جعل استحلال الفرج وهو امر عظيم مبنيا على ماذا على سكوتها او على قرينة سكوتها وصمتها دل على ان القرينة تعتبر علما مقطوعا ايه به صحيح لأنه بنى على القرينة أمرا إيه أمرا عظيما ما هو الأمر العظيم ها اتحلال الفرج اتحلال الفرج لا يبنى على ظن صحيح قلت وأن اتحلال الفرج لا يبنى على ظن وإنما يبنى على يقين وجذ الدليل الأخير قلت وعلى هذا كان عمل الأمة وسلفها الكرام كما صح أن عمر رضي الله عنه بل وعثمان أوجب الحد على من وجدت به رائحة خم يبا الآن على أن القرين ما لها محكمة وفي قاعدة معتبرة شرعا واتفقنا على أن القرينة كانت من عمل من سلس رضي الله عنهم وإليك الأدلة التي بها ظاهر مشروعية قضاء القاضي بماذا بالقرينة صحيح؟ لكن لابد من ضبط الباب أيخضى بالقرينة في كل أمر؟ أم لابد من التخصيل قل أحسن لا يقضى بالحدود في القرينة عندك دليل فين الدليل أوصف على الثاني على الشهادة لا لا دبال على العقد. لو حكم القرينة لماذا لا أقام علي الحد؟ آ نعم أحسن أحسن طيب نعم القرينة قرينة كما في في وقعة هلال ابن أمية أو عويمر العجلان لما ولدت المرأة ولدا أشبه الولد من زنا بها وهو شريك صحيح دي قرينة على الزنا ولا لا؟ قرينة ومع ذلك لم يقم الحد عليه قلت ما يقضى فيه بالقراء وإن سبق مشروعية العمل بكل قرينة لكن استثناء الحدود والخصاص قائم وذلك للأدلة الآتية وهذا تقسيس العمومية الأول في وقعة زنا او في وقعة استغفر الله ملعنه امراه هلال بن مي وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انذروه فان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء وثلك قرين على زناها لم يعتبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة القرين بما يدل على منع القرينة في الحدود. قلت قذا حديث أبي مية المغزومي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلس قد سرق ولم يجد معه متاعا فقال ما أخالك سرقته ودرأ عنه الحد بها سالسا ما صح عن عمر رضي الله عنه من أنه درأ الحد عن المغيرة بن شعبة مع شهادة سلاسة عليه بالزنا وأن الرابع أن الرابع قد جاء بقرينة هي أقوى ما يكون في إثبات الفعل ذاك أنه كان فوق المرأة برؤيته ولما لم يشهد على الزنا بعينه ولما لم يشهد على الزنا بأينه أو بذاته دفع عنه عمر الحد الدليل الرابع انكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أنه قتل الرجل أن قال لا إله إلا الله مع أن هناك قرينة قوية في أنه قال ذلك يتقي ماذا السيف والسلاح ومع ذلك قال له هل شققت عن صدري وهذا مما يدل بمفهوم المخالفة او بقياس العكس بقياس العكس على منع القصاص او منع القصاص بالقرينة قلت ويشهد لهذا ما جاء من عمومات الشريعة من وجوب درء الحدود بالشبهات مجاء من عمومات بالشريعة، من وجوب درء الحدود بالشبهات، حتى مع أدنى الشبه، ومن تجديد الإسلام في عصمة الدماء، ومع ما يمتنع في القرينة. من ضبط التهمة لان فعلا في قريمة القتل لو جبت قرينة القرينة دي اللي يمكن ان تدلك على نوع القتل الذي وقع اهو عم اهو لدفع صائل دفع عدوان يعني هو شبه عم الى اخره هو خطأ يبقى اذا لا يمكن ضبطه ليه التهمة كما في القتل لا يمكن ضبط وجهه كما في القتل لا يمكن ضبط وجهي أهو عمد عمد، أم شبه عمد أو هو خطأ إلى آخر ذلك خاصة أن القرينة يكتنفها تطرق الإحتمال والغموض واللبس يبقى إذا انتهينا الآن إلى منع القرينة في أي باب باب الحدود والإيه والخصاص نعم والذي قرينة والدليل هذا هو السؤال نعم قرينة وعمر أقام الحد على ذات الحمل إلا أن تأتي قرينة أخرى تدفع ذلك عنها كما في المرأة التي يعني وقع عليها رجل وهي تصلي فلم تدري بنفسها كما في سابت في بعض روايات نقول اولا البصمات نعم مسألة البصمات وهي خطوط أطراف الص... الأصابع وباطن اليدين وقد جزم لنا زو الاختصاص والشأ استحالت تطابق بصمتين لشخص حتى في حال التوائم وفي هذا يقول الله تعالى ايحسب الانسان بل قادرين على أن نسوي بنانه وفي ذلك معنى إلى أن من إعجاز الله في تسوية البنان ما يكون من الاختلاف والتفاوت وعدم التطابق. بل وأثبتت التجربة ولا نقول التجربة ها؟ تجارب ولا تجارب تجارب من الأخطاء أن تقول تجارب وقد أثبتت التجربة صحة العمل العمل بها قلت ولما جرى من عمل المسلمين بها في عقود المسلمين ومن الأدلة الظاهرة على مشروعية العمل بالبصمات وحد شارب الخمر بالرائش وحد البكر بالحم وهذا من القياس الصحيح في هذا الباب. وحديث أسار الأقدام هل سيأتي معنا نفس ظاهر في المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أقواما لما اعتبر بماذا بأساره أقدامهم معنى لم يتبين أو لم يستفصل أهم الذين فعلوا أم لا إنما قتلاهم لمجرد ماذا ظهور أساره أقدامهم وهذا يعد نصفا في المسألة او في هذا الباب كله ولذلك سنتناول هذا الحديث الان قلت فائدة عارضة وليتنا نجعل هذا الحديث متقدما على في على البصمات نجعله مقدما بين يدي ماذا هذه القرائن الحديث المعتبراء في اقامة الحكم اخرج البخاري رحمه الله تعالى فعن ابن مسعود رضي الله عنه ليتكم تتأكدوا من الصحابة أن قوما من عكل أن قوما من عكل قدم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة في آل الصفة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغينا رسلا لنى فقال ما أجد لكم ولكن الحقوا بأبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وتمنوا حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الراعي واستقوا الزودة يعني اخذوا معهم بقية الغنم فاتى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فبعث الطلب في أسل فما ترحل النهار حتى أتي بهم فأمر بمثامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم يعني ما حسمهم يعني ما حسم مودع الدم يعني جعل الدم ايه لان في قطع يد السارق بنحسم يده نحسمها يعني نضعها في الزيت مثلا لان النزيف ايه يتوقف لكن ما حسم هؤلاء ثم ألقوا في الحرة فيه. يستقون يعني يشربوا فما سقوا حتى ماتوا. والحديث أصل في اعتبار أسار الأقدام قرينة، وأنها قرينة محكم قرينة قوي. نعم. خيانة. وأنها قرينة قوية محكمة تقول إن هنا في الحدود وإنه اعتبر بالقرينة في الحدود طيب ما هو فعل بهم هذا ولكن لولي الأمر أن يتخذ عقوبة أشد إذا كان الأمر يقتضي ماذا ذلك مثال مثلا في جرائم الاغتصاب لما يقع فتة أو سبع الأمرأة بأسلوب الخطف وكذا هذا يشرع فيه التجديد ولو أن ولي الأمر في هذا الباب سم لهم عيونهم له ذلك من باب ماذا أن يرد غيرهم عن إيه عن هذه التهمة تمام وأن الخرين محكمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على أسال أقدامهم واعتمد على ما يسمى باللوس ايه هو اللوس وجودهم في مكان الجريمة او وجود اثار الجريمة عليهم وعليه يصبح الحديث هذا عمدة وعليه يصبح الحديث هذا عمدة وهذا الحديث عمدة في هذا الباب في باب تحكيم القرية والاعتماد على الوسائل العصرية من البصمات وآثار الأقدام ونحو ذلك الوجه الثاني كلاب الشرطة ويجوز الحكم بتلك القرينة او تصبح طريقة من طرق الاسبات عن طريق استدلال الكلب وذلك بالأدلة الآتية أنها تعد من باب القرائن القوية استدلال الكلب بالرائحة صحيح؟ كما جاء في قصة أبي رداء العطاردي. من عول القردة على الرائشة لما اجتمت القردة دبر القردة فعلموا أنها إيه؟ أنها زنة فاجتمعوا عليه فرجموه فإنهم اعتمدوا على قرينة ماذا الرائشة تمام فهي صحيح أول شيء القرينة عموم أدلة القرينة رواية برضاء العطارد فيما قامت به القردة من أنها اجتمت دبر القردة فأقام عليها حد الله عز وجل ثالثا القياس على اللوز وهي أمارة غير قاطعة وصورها في الشرع الإشاعة المتواترة يعني لما يجي واحد معروف انه هو لص في المنطق وسرق مال بنفس الطريقة التي اعتاد بها هذا أن يسرق هل الضابط ان يتهمه ام لا له ان يتهمه وهذا ما يسمى في الشرع بماذا باللوس او اللوس لماذا لانه سرق بنفس الايه لان المال سرق بنفس الايه ثانيا في اشعة متواثرة على ان فلانا هذا يسرق بماذا بهذه الطريق يبا له ان يتهموا بهذا له ان يتهم بهذا هو اعتبار وجود سوابق له في هذا الباب واضح او كوجود القتيل في محلة المقتول وجود القتيل في محلة القاتل عزرا في محلة المقتول أو, او بعض متاعه بعد متاع المقتول أو عذرا وجود القتيل في محلة القاتل أو بعض المتاعين رابعا ولا ثالثا ثالثا التشريح والأصل عدم جواز تشريح المسلم لما يجب من صيانة جسده كما قال تعالى ثم أماته فأقبر فتجد في كل الآيات ثم ثم إلا عند القبر قال إيه فأقبر إشارة إلى المجادرة بماذا بدفن صحيح وأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسر عظم المؤمن الحي كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي ولكن يتعين التشريح لتلك الضرورة كضرورة التعرف على القاتل أو التعرف على سبب قتله لنفي الاتهام ومما يدل على مشروعية التشريح هو أذلة الشريعة العامة التي تقول بجواز العول على القرينة ثانياً اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة في قصة امرأة هلال ابن أمية ان جاء كذا وكذا يدل على ان وجود وجه للإيه؟ للتشريح لانه اعتبر بالصفة الجسدية له في الحاق ماذا الولد والنفي يدل على ان الصفة القسدية للقتيل او الصفة الجسدية للمقتول يعتبر بها في إثبات التومة او نفيها. طيب خامسا التحليل المخبرية التحليل المخبرية من تحليل الدم والبوت ولكنه يعد تعد قرينة في اتجاه واحد. واتجاه ماذا؟ النفي للإشباع. قرينة في اتجاه النفي لا في اتجاه الإشباع. لأن فصائل الدم تتشابه والأصل براءة الزمة. والاصل براءة الزم كما هو معلوم خامسا ايه لان طبعا فصائل الدم تتشابه في الزوات الطتل دعت امرأة انه ولد في الوائد فوجدت ان فصيلة دم الولد هي فصيلة دم الاب هذا لا يثبت البنور ليه؟ لان فصائل تتشابه هناك ألف ألف رجل نفس الفصيل لكن لو فصيلة الولد اختلفت عن فصيلة الأرض يكون ذا دليلا على إيه؟ نفي إيه؟ النتر إذا تصلح في اتجاه النفي ولا تصلح في اتجاه ماذا الإسباب خامسا اثار الأقدام وقد شبق بها حديث القوم من عقل وهو دليل معتبر أو نفسه في المسألة. سادسا الصور الفوتوغرافية ولا تعد مستندا شرعيا لا تعد مستندا شرعيا ولا قرينة قوية لما أمكن في هذا الباب من التدليس والتغيير ولما يكون في هذا الباب من التشابه والتطابق والقرينة متى لم تقوى متى لم تقوى سقطت لما هو من اعتبار أقوى منها وهو أن الأصل براءة الزم سابعا تزجيل الأصوات وهي كسابقتها من القراء لا تعد قرينة قوية لما يكون في هذا الباب من الإكراه والاحتيال والخداع والتشابه والتطابق ولذلك لا تصلح كقرينة في إثبات الحق لا تصبح قرينة في إثبات الحكم، وإنما يمكن الاستئناس بها حينه، ويرجع في ذلك إلى نظر القاضي واكتهاده ثامنا المكتوب، وأيضاً هي قرينة كسابقتها ليست قوي. يعني لو لو أنه جاء رجل بمكتوب يقول بأن هذا الرجل قد اعترف على نفسه لفلام بألف جنيه، هل اعتد القاضي بهذا المكتوب؟ لا، إنما لأنها لا قرينة ضعيفة. تمام؟ نا قرينة إيه؟ ضعيف لا يمكن العول عليه لماذا لما في هذا الباب من احتمال تشابه الخطوط وتطابقها وتقليد الخطوط إلا ان يأتي ما يقوي الباب من شهادة شهود. او امارات في ذات الخط ولكنها قرينا لا دليل بهذا ان شاء الله تعالى نقول قد انتهينا من كتاب القضاء والشهادات على نحو تفضل به رب العالمين سبحانه وتعالى علينا فله الحمد والمنة على عظيم فضله ونسأله سبحانه وتعالى تمام فضله ومنته علينا وإن لم يتعين الكتاب الذي سيشرح إن شاء الله تبارك وتعالى بعد وإن كان الأقرب إلى نفسي الآن هو كتاب اللباس والزينة وبعده كتاب الأطعمة والأشرفة بإذن الله تبارك وتعالى فنبدأ بكتاب اللباس والزين ثم ننتقل إلى كتاب الأطعمة والأشربة بإذن الله عز وجل بعضكم يسأل عن كتاب الحدود والجنايات هما بمكانهما بمسجد عباد الرحمن وإن شرط تبارك وتعالى لست يعني الآن وإني على عجلة فلا يمكنني الآن مع هذه العجلة التي أنا عليها أن أعاود شرح هذه الكتب مرة أخرى وذلك لما يضيق الوقت علينا ولعله في المستقبل إن شاء الله تعالى بالنسبة لدرس السبت لمن سأل عنه فإن شاء الله تعالى بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى وسأعلن عن مكان الدرس وزمنه وسيكون في شرح كتاب بلوغ المرام الامام الحافظ ابن حجر وشرح كتاب العقيدة الطحوية للامام نعم يتكون الدرس من حصتين حسوتين ينقسم الدرس الى سلسين وسلس سلسين لدراسة بلوغ المرام و الى سلس لدراسة كتاب الامام نعم إيه؟ ما يمكنني طبعا الدرس خذ القطر وانا اريد ان ابدأ درسا يبدأ معنا فيه الناس درس طبعا القبيلة في زمانه ومكانه شراء تعالى بعد صلاة المغرب نعم يجوز اذا كانت هناك ضرورة ويرجع في تقدير هذه الضرورة الى القاضي لكن هاب القاضي أن هذا الميت دفن من زمن والظن أن جسده قد تحل فلو يصبح إخراج البدن هنا له فائد التعلق لكن إذا كان يظن أن البدن يبقى بحاله وأنه ستتعلق بعملية إخراج جسده مسألة نفي تهمة أو إثبات تهمة أو كذا لا بس، لا بس. هذه مسألة فعلا فاتت علينا وهي تحليل الحامض النووي. هل يعد بتحليل الحامض النوم في إثبات النسب أم لا يعد نحن قلنا بأن هذه الأشياء ينفى بها النسب لكن لا يثبت بها النسب عين حتى وإن كانت نتائج تحليل الحامض النووي تصل إلى نسب عالية جدا لكن النسب لا يثبت بالقريمة النسب يثبت بماذا بالدليل القاطع واضح بالدليل القاطع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت النسب لمن لشريك ابن سحماء مع ان هناك قراء قوية جدا انه جاء به شبيها بمن انه جاءت به شبيها بشريك وهذه القراء كانت قوية طيب هذا وجهه اخر لكن هذا بان الرجل لان كمان, كمان الزنا لا يثبت به نسب اصلا ده وجهه اخر لكن انا بكلمه عن مسألة القضائية كيف يعني مش فهم لا لا لأنه قرين لا دليل إذا أنكر لا يعد وسيلة إثبات للحق إلا بتقرير الإه القاضي القاضي إن رأى ذي قرين تصلح إثبات الحق يزبط الحق كتاب المواريث لا زال يكتب ولم ينتهي إخواننا من كتابته بعد. فضل. نعم أيضا لا تثبت به التهمة لين المعروف إن مثل هذا التصوير يحدث فيه نوع من ال من التشبيه من التشابه والتطابق ويحصل بنوع من التدليس والتدلبيس وفعلا الناس عراني صورة له هذه الصورة يظهر بها من غير لحية مع أنه قال لي أنه صورها يرجع في ذلك الى القاضي. طيب بارك الله طيب ان شاء الله نعم أي، أنه ليس أثرت ليست أثر الأقدام فقط، لما قراء أخرى، لإنما هو الذي أرسلهم إلى هؤلاء في قرية، تمام، لا أرى إلا أن الحق بإبل النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا وجود ماذا؟ الجود العام. طيب إن شاء الله تعالى سأكتفي بهذا القدر ونلتقي على خير في محاضرة القبيلة بإذن الله وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم